میولی نیر امتوری کمکما سو موسام بدنی کمفر بیل ایمانی فکلا سوا سبھی ودی رو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 124. لا تدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 125. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه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 فذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقومه يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا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 مینا نس الین چلا يا مین کہ